قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا آت هانا ان نعبد ما يعبده آباؤنا واننا لفي شك مما واننا لفي شك تدعونا اليه مريب